The concept resum... of the prevention, prevention, the process that is called the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the the ninth, the tenth, the eleventh, the twelfth, the thirteenth, the fourteenth, the fifteenth, ثلاث حاجات منين في الدريس سيستم منطقي او عشان ندخل عشان ندخل العملية دي عشان بنتنفذ لو ان انا عندي مود اوف او مود اوف فانكشن مود اوف فانكشن ايه الفانكشن في مود اوف فانكشن نحن نحن الكلام ده داخل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن موضو فانكشن وبعدين ستنفق بفانكشن دي العناواجي اللي بقولها وبعدين ستنفق بفانكشن موضو نقول نقول متوقع و... ابسط من بعض في المرحله العامه في المرحله العامه دي عادي اكثر ممكن يبقى يبقى دي جستكس او المتر بتاعك والاوردرز اكسسري او ملحق بهذا الجدول اللي هو كده تؤدي الوظائف الوظائف الوظائف الوظائف دي هو الـ function mutation digestion و prevention و خلافه add-addition عشان نحق الكلام ده لابد عندي من mood of function موض of function الموض of في إيه؟ انت المسل في mood of function انت المسل في secondary function تتمسل من جاجهات الـ function تتمسل من عشان تعمل تعمل الموت الـ يبقى تعني الموتلتي تعني الموتلتي الآضي على الـ 3 الموتلتي على الـ 3 طبعاً الـ 3 الـ 3 إذا سبلاي الـ sublime sublime بقى نيل sublime إن هي في الـ 百分之 مئصين وخمسين مئصين كترو،百分之 عشان يحصل يحصل كومبليت فاصلة دي المتر الكرة، وكومبليت مود أو كومبليت مود الفاصلة لابد أن يكون فيها عندي اختلاف في حرارة، امتلاك زي زي الامبستاين مثلاً، زي امبتستاين مثلاً. موزة أوف مقشن بعضها فتبنسة في كل الأنمى التقريبا فتبنسة في كل الأنمى التقريبا باية صغير من صورة كيف؟ صغير صورة داخل من كيسر داخل يبقى ممكن نكون صورة لتل سبايس لتل سبايس يعني نابلات كيسر هسميها كويسن فايسن فايسن كذا المتل بتاع or mobility, is greatly similar as different animal species, as different animal species. لها face مختلف, لها face مختلف. ممكن تقوم بتصورة little spice, يعني نبضات خفيف. أو ممكن تقوم بتصورة regular spice. ممكن تقوم بتصورة regular spice. What is the face? regular لا اكتبه وجيب لي النشاره خالص يعني نبدا او يعني انت سام اوكي التلي دي قناه ده يعني بس بايس او الفرق دي بتكتب بصوره ايه انا عندي فوق تختلف في كذا تفسير للتسليم للنسبه دي في كده او صيغه تانيه اللي عندي هنا الصيغه التانيه تحديدا لما نيجي دلوقتي للسطره هنشوف على هذه في اوف ذا بركتيك كده اتفضل ده ده حاجة البروبا إيه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المترد. المترد مكانی. المترد مكانی. the motor part the second routine no, the second routine there other factors of productivity now there other the, the spectator flows and the of the عايزوا عايز اقول عشان بس الناس اللي انتي عمدت بكون شاء انا عندي المنتي البرائس وقال دي تي فونكشن عن طريق اربع حجاجة اساسية من الضغم الموتو الفونكشن الموتو الفونكشن تتبسل في الاب تتبسل في شير اي تي موتير وقال اجلها تتبسل الموديل، اثنين الموديل التانية او الشكل التاني من الموتو الفونكشن عشان يودي البام في الأرض المدمرة إن السفكتس في المدمرة صح ساعة الحالة تقل وساعة الحالة تبدأ بالأساليب زي والثالثة والثالثة الرابعة السفكت. طيب ثالث حاجة ثالث حاجة المطية في الأخير كم تومد stomach سبلاي في زي زي اللقاح اللي موجود بالدم زي التلوث ميكسنج موفمنت اوف ذا تيجروم لما الكارت اتحرك البروم وحركه فالتجره هنقول اللي بيحصل ميكسنج موفمنت ميكسنج موفمنت اللي بتقلب جوه شامل موه من قوة دي اللروب شامل بتقطع شفت الرجل بيعمل بطمير بيعمل بطمير وبيعمل بطمير بيعمل شامل موه من بيقطع ختل ختل كده مشاهدة ايه بيحصل لها وتفمضل تاني وبعدين بيحصل لها تاني اذا انا عندي عشان حقا في الفن قوة ده ده هو الفانكشن هو الفانكشن في من حركه حركه بتتثبت حركه او كلوز اوف ذا سنتر او اوپن اوف سنتر ثلاثه حركه ترتيب الدور في ممارسه دي تكسنج اند شيرنج هوك رقم ثلاثه هو صار طيب على يوصلني دي انك اوبتمات التريك اون دي جيرتي من عجينه طيب عشان حكيت الموضوع الفيرمنت التراك موديل ديات هتساعدك ايه هتساعدني دي على اليدين ليه لان ايه لان ما فيش حركه للجيستر داون وورد موف او بريد هيت هي دي طارق معايا لها طارق في مجد أجيل إذا الحيوانه مش يكون عنده قدرية حاجات فيه مباكورش فيه حاجات تسمعين مش دي, دي أول حاجة فيه موتر بانش طيب ساعدني طيب. إن الحيواني بيكون طيب لو كانت عندي عملية الأسوار الخارجة ديه البرباس الممكن البرباس الممكن والنمرة مكتبت أو القواش اللي تيجي تدير الطي جي اي دي هساعدني ان يمون حركة نقدر تيجي عمليه بند الحركة بين الجسم حركة بين الجسم طيب أقدر تلاقيه في البيت بعد اللي عايز أقطع وصلات منشتن ساعدني ساعد, دي ساعد دي حركة شيني ونكسين بومن داعي بروهم طيب عشان ما يحصل شلل ذاكيش يبقى دائما تذكر عشان حاصلش في فلاس او عشان ما يحصلش الكونتنت فور دي في الحكوميزر أو, او في, في الستوب كن يبقى إذن في إضافة في أو أو أو دي إضافة دي عمليه او طرح او ضرب او حاجات كثيرة مختلفة منها لو قلنا جستد او دي رياكشن كويس عملية الجيش المبولة وعملية رأس اللي بيقولوا function تبدأ في إيه الحركة لأنني إذا درو لي إني رأيي بارس لما ما يستيق موت القاتل whateva هي جرور جيني أو هي تلomatic from او أو هي نتيجة لحدث في هنشوف هيحصل في معاها وتجدث على وات كمدي و في في على الاوامر لما يعطيك فانكشن دي والبوطه تصعب طيب جريت الفانكشن شو بتتمثل في ايه بتتمثل في شنو الفانكشن دي سشن شت فاكترايتس 70 الصلايفة لها فونكشن فيها دي أول حاجة نساعد عملين لها بطري سيستي تلاتة نساعد على عملين أسل بيس فلنس أرطاها ديامي ديريوش اللي دي إلتا خمسة عشان يتكسل خلصة إذن الصلايفة لها فونكشن جدًا جدا في فونكشن أول حاجة داس إذا نتكلم تبقي زي، صحيح، صحيح. تستوعب لا اللي هو في عندي يعني عندي الطاي مش غنى طاي ال الترسيف الترسيفية وفيها على مستوى السب ده ساعيد عملية ده ساعيد اللي عملية الطاقة اللي قصصك وساعيد عملية بلد هذب اللي هي ما تسميه اساتير سكرتري فاهم سكرتري طيب ده جزء قطع ده جزء قطع اللي هو رفليشن و. هذه صار، نعم، هذه كتير. عايز نوصل قدر يشوف، وعندما نضيف عند المنتج أو في النيوبر، هنوصله إلى السوق. وكل واحد اللي جاء فيه لنتested نخصيه في عملية التصوير فقط. يعني التصوير التستي، نصور نيوبر. نahanرs von kermis وانترهور polypropon اذا عملية الكامس وحن يござيبئي عملية منكملة لك ث 받고 المليات الاشيسية والما التطاري سوف الأقمس في النهاية طيل كيبي book Joining homem وقضيمة جدا اللي مقدمة طويلة جدا ها سير الضيز هذا هو التفكير انت لما يحصل عندي يحصل عندي قلمه بتاعه الصامطه هيحصل لي او الضربه هتيجي في واحده من القطاعات او الركن الترابزيه الاساسيه اللي هم ايه هلاقي عندي موضوع 12 هلاقي عندي فيروكني الصامطه هلاقي عندي ترابزيه الصامطه هلاقي عندي اصفار الصامطه ايه در اثر آن، علائم بیت و بعد از و بالنسبة لي فور موث اوف ذس فانك دي بيت ممكن يحصل النتيجه اسعف يزيد ممكن دي ان ايه الاسباب كتير Maybe I loss of your control, either trance or transition loss of your control, either Transit or persist. need traumatic entrance of the entrance yeah. of life, or the entrance, the energy the entrance, لجاء أو دي صفلاي أمو غازي صفلاي الوقت هنبقى ده يحصل نتيجة Loss of neural control Loss of neural control يحصل نتيجة الهين ممكن transit or exist أنا كانت بترانسط الهين نتيجة الهين أو يحصل thrombotic atom تجيي اتقي او تدي صمات النخف نيورون بيقدر يسلك فيه من حاجات كتير يجي حاجات يا اما توكسين او ايتوكسين يجي في سلك Especially في باينج الجديد السنتر سبيشال يعني الواحد في <تصفيق> عندك ضغطي على سلطة معين هتقصد سلطة نصب سباية جميع جديدة يعني عندي يوم ضغطي على نير كونترول لأكثر معين زي ايه؟ الكريني مثلا اللي في لازيلي اللي في كلورومي الكريني البرانس أو البرانس أو البرانش أو البرانس تبقى ايه؟ بريفر أو إنترين أولاً بلنا الدق نسميه أي, أي سبب عامل الدق من خارج عملنا الدق نسميه space with the buying with the space with the يبقى بوكسيب نتيجة لي آآ إنترين نتيجة لي space with the buying leisure نتيجة لي as in البنك ده في كده بنس في سيرفي ده كده باوز ممكن يؤدي الى نقص اوف ديول رو ان عندنا عندنا احطنا في الموضوع على بلدتك إيلس بلدتك إيلس نسابه هي حاجة, ده ده ده حاجة أو إيلس أو إذا من الدور فتتأثر بواحدة من الدور اندري أو اندري أو اندريشن استردتك باية يمكنني معدلنا بريدة أو بيديك. طيب... رب் الفعل ربئ الفعال من الموتر quiénشيف يا 이러ي يكون فص أول مخصوة مختلفة يكون فص و ا deciding قد سيكون عند جي في لايك لو عملت الأستعد ا dynam targeting جي على هيكون لو عملت زورات كنت زورات بتاعه جاي تي هيكون عند الاستعد ت if الدنيا إذن الموتر الحبال أو أشكال كده في البدايه وبعد كده أو دي او كلينكلشن برو متوصله كده يكون يا مثلا في صوره عايز تتقدم في الهرم توكسس لوحد حاجه واحده واحده في صوره صح تكون في حاجه كده رقت الفا تكون في صوره مختلف منها هاي multim gir شام می یک worshipbird گرسی تو که ایک عربینت عایت و الريسبونس او دي سوستانشيد ايز او هايبر موفيلتي او هايبر موفيلتي قلنا كده طيب لو حصل ان عندي دي هايبر موفيلتي هايبر موفيلتي في البروتيين تر في جي اي بي يا ترى ايه الريسبونس اللي بيطلع فاير اللي بيجيب هايبر عندي تا ريسبونس بورتيفا اكونت دریچه کمر دستوری کمر فبريت ديوريج و حابه بتلف ايه اللي ممكن طيب بعد ما انا حدد دي هاي بروبتي تي دي قلت ايه ان التست اقول رد او في أو تايل أو دي جي ستة وستة ألف وستة ألف طيب, طيب العربية زيادة أول زيادة أول بس بيتنا موب توصل هاي بنتي تقدر كم بنتي أجهزة أو مدراء دي لأن اللي في العراق في إيليس أو طريق الإيليس وهذا اللي يحصل في العراق سبيت إخوانه كله مدراء مدراء مدراء تزيد تزيد تزيد إيه إحنا دوس في نهاية إيه دوس أو موتيرد ديني ديني دوس أو موتيرد لا تلاش تلاش في العملية يعني أنا بعد الأحيان لو أنا عمد أقول تدش فيها سبيت هاي دي. أنا ممكن تبني لي فيه قوميشن تريد تريدين قوميشن هذا الأحيان أريد تدي في باي في باي عارف نصوص التعليم اللي جاي الأسبوع اللي فات هذا أو أول حالة أول مثال بيقول لي إن الموتريتي أو إن يعتمد على السيرتي طيب يعتمد على المكان لو المكان تبع المكانة الموتريتي في منطقة مستقر الموتريتي عمل يحصل في منطقة مستقر في, في, في المكانة هيحصل ايه لما بيحصل كنت داخل عشان في السنتر بتدخل كنترول عنجد بيجي ري بلاكس ري بلاكس دلوقتي بيحصل في حالات ابو زيد ري بلاكس ابو زيد ري بلاكس اندوكيشن ريكديشن كان دوكيشن ريكديشن كان انا بقول لو ان حصل انا قلت ايه التركصه او التركصه دي اعتقد الفولاد في عمليه هايبر موديريتي دي بيعتقد على الكومون نول نول اندوكيشن ولا ال فيديفيتي طب أو النشطة، أو من ضمنها السينتاف، كنت راقصا أو كنت يحصل إذا حصل بالرغم التيويريشن أو خروج أو تيارا كنترول، The hydration and the acid بيت imbalance The hydration and the acid based imbalance والكلام دعا خانيها سنة في أجزاء نسميها السنة باشتبه لك سنة تاني شو جمتش أصنع أخير The hydration and the حالات الجورة لفترات قويلة هذه حالات توعة طوال طويلة. أنا بقولي تردد ذكني ذكني بزج يستمر ستين مراتين خلال هذا المفهوم. يستمر ستين مرة. gradually time out time all the ages تعود تردد ذكني أكثر فأكثر. يبقى كل الثروة و الضرائب وص هيدي النوع من التعددية من الناس دي المبالغ. طيب ما فيش أقصاد مشان يبقى هيقص في هيقص في نوع من الانشئ أو الارسال نوع الانشئ أو الارسال مم عزيزي طيب يفضل منشئ. سريف يعني نورمال روب. اسريف يعني فايير. تاني كم سرعته؟ فايير تو ايه؟ ال ایسی درست او شاید بس همه ها خود سریف نیسی بیده بیده آل ایده دی ایده آل ایده بیده بیده بیده بیده نام. نام. نام کلاه رو میخوای؟ نه. إيش هن السباق اللي حرك هندي إكسير سعد أو إكسير أو فيير تو برو سر يعني برو نورث سر أي شاء بي أو سر لواط نورث برو لأن عندي أو أن سريفتنس أو فيير تو برو تبدأ بمعنى وا بس ما؟ دي ليه ازدار يبقى اول حاج تريدنا ديها انه فيه من حالات الhyperbotelic والhyperbotelic ايزا انا هتدي لي من clinical science الموجودة اللي دا عندي ايه ايه ايه احنا قلنا ده يبقى الhyperbotelic or clinical clinical on the animal body syndrome او syndrome". منها؟ ايه بهاية؟ ايه بهاية؟ بهاية بهاية بهاية يبقى تسوفين سير فقط عشان نفتكت كده يبقى هيا تلترل المنزل معناه ايه؟ ورا سببين عشان تفاهم اترنتك فوية سوف نتونعرف نترسل ايه تلترل المنزل معناه ايه؟ يعني ايه بطنا حبيبنا يعني ما عارف ايه بطنا ههه عشان اشراحنا كمت زمان؟ عشان كده سامع <تساق> كلامي و في شكرا شكرا للجميع شكرا للجميع ش شك دكتور سي ان فضلت زادت الاوضه خالص كتير الموضوع ده اللي تشوفوا دي اللي باء سنترو تكست سنترو كل الجروب الاساسيه اللي هي سنترو ادم وراسه استلمت كتير من انا عيال كانوا عشان عارف اللي كان عندنا لو كده ان في هذا بوتين وهاكو هاوز هايبر بوتين ريفليكتد فينا الهايبر في بوتين دي عن ايه قلنا اول حاجه اعراض الهايبر بوتين هو الواحد ثاني سؤال مهم هوضح شويه شويه رايح عشان وظيفه واحد واحد واحد كان يعني ايه pega و barrel في كل كم الشخصين في hyperbaptorget لحاجاتك في よ orgasm في hyperbaptorget في hybrid وye fått ال евجل يلا Bros aem oh wireless self classification فيحفر فيه, فيه, فيه. فيه, فيه نوع من, فيه من ليه يحسر لي بيه وانا في hyperbaptorget hyperbaptorget هيكون تizza كنا عندي في degree of abdominal pain. وانا اتكلم بالabdominal pain فيها بالتخصير. فتا عندي Abdominal pain. فعندي دارية و Abdominal pain. ثلاثة. انا اول ترى في Hypermothility واذا زادت عن خدها بوحش and the recovery بس في ثلاث قاذه نعم نوع ب هايبر كولينيك هايبر هايبر كولينيك بعد كده في ديستربشن والادمنت كلوز او بارد تيت ابيرة شوفتوا البرد الشاكتاء هنا عامل مباحة هنا يسموه بارد تيت ابيرة او الاب المتعاملة وحد نفس الكلتور خلاص؟ هذا ما عملينا وحد اشكال مختلفة يفسد خالق من هاي المتنمية هاي من حال خلاصة وانشان انشاء في الام باردات او ايجا المشتراشة لبقى الاهتمام هو الهيبردونسيليكي هتوقتي إلى السائلس اللي احنا قلنا عليها ديتا دي دي دي في الضمن البي هتوقتي إلى اه قوميشن هتوقتي إلى دارية هتوقتي إلى في بعض الهيات في المالك إلى بلونة في الهيات ونوع صور صورة نعم واضح ميت اوف اكسبيريانس ايضا دي تكون متقوله في كل الصور ده يعتبر مبدا بالنسبه للبيوت والاسب صح ادي الكلام عندي باي انكريز اوف باي طيب لما أقول عندي انه حالة من حالات من وحالات من اللي كتير في من أجباع بيجرام بير لما يخلق الأسل في الأسل قارئة عن إيه؟, أسل. أسل. عن إيه؟, إيه حلات من, حلات. من أسل في الأسل قارئة عن إيه؟ توكسين لما يخصق تلك الأسلوليس يحصل ذات حالة من حالات توكسيني لما يخصق حالة من حالات الميتابولا الموجودة لأسل وأتسام دو نوع من الدكس والتكسيما البكسيما واللسوقسيما فلاس؟ هل تركنا ما تطب العرب؟ طيب حصل عائس عكس يا ثلاث؟ طيب إذا نوع إذا حصل فيه هاي يكون مديري ها يكون إذا حصل فيه ها يكون مديري ترانس فايد اوجنتر است اولجي ترانس تي كلجي اوجنتر ووز ذا اليمنت دي لا و دي في صح و دي التايم اوف انجست ووز ذا اليمنت دي لا و دي اذا في في بوزن تيس ريبلاسيت بوزن نوفل كل ده مش هون موجود إذا نكون ده على حركة التجفف وزن البتترات will be slow and consequently the time of the digestion of the track will be prolonged the better هيحصل reaction من الجسم إيه هو لو واحد يأكل يأكل يأكل يأكل يأكل عاملات الخوفة لأيو حول حاجة ايه؟ distance يبقى اول حاجة اعراض اعراض ايه؟ المنتي لتراكي استاسي هو هي معاها ال distance هيحصل كين ايه؟ ال jonal distance وقت بياته مفيش موتيلتي ليه log in distance نوستوى موتيلتي هيبقى نوع من ال بأداء أول عرزين Distinction وبنستمي طيب، لما كنت في عندي بريفر، على سفلائي دي هو أبدونا Distinction هاي دي ايه؟ يديني عبدو نبين يديني عبدو نبين ترجمي يستمر، هيعملني حالة أكثر من يسموها الديناميك إيليه أو من أسباب الديناميك اللي هو رغبة استكشاف، اللي هو حتى نماذج رغبة استكشاف. وعندك شو تروحها كل نتيجة نتيجة هاي تكون مكلفة. نتيجة هاي المكلفة أنا ياخد فيها من بعض الجست أو بعض الجست لا أصبحت الـ effect لها ايه؟ لو سنقولها معينها ممكن لها و لما نجل في مصطعي لكل إبناء دي الـ elementor الـ الـ الـ والـ interstation الـ elementor الثلاث هاستوي الـ و هاستوي الـ sort of the hydration الـ acid ان شاء الله كل الهزين دون رقب دون مشكل في ثلاثه لذلك ده بشكل اتخصص في غالبا البروتين حصل عندي هايبر بروتين فانا طيب ده أول حاجه في البوطه الصقر هنتكلم بالتفصيل لما نيجي فيه في ال principle of دي في سكرت الاسفان اتفدت عن اتفاق ودفت هون لقيتها سكرت الاسفان عندي سكرت الاسفان انا قدنا سكرت الاسفان انا قد نسفان يا تنسك وبعدين بكتيريات والبالش المثال مثلا السيكريات المفاقشة الميت ندي الدس الجحسة دي, دي الحاجات المساسية اللي بيحصدها عشان مهمة فيها على خلية المثالية قلت لو انا عندي الصلايا في الان بيك في اليوم أو بيبدع في اليوم إلى مئة دل الصلايا انشاء ام اليوم 70 كده جبت رساله وانت عارفين حاجه السراي ده كان غلط فدايم عشان خاطر لما عشان خاطر <تصفيق> وبعدين لها بوفرينك سيستر. بوفرينك سيستر او بتشوف الصوره بتاعتها وبعد كده الخلاي لها وقت السيستم لا وقت صفر وبعدين دا يكون بتاعه ده هو هو بتاع الحراره ساعه دي وقال له كده يبقى يحصلها ده يوجد وبعدين صور المثالي على وبعدين بتقلل من التورك اللي موجود يبقى عندي دي فانكشن اللي دي موجود لو حصل ده بيند اوف ذا سيليريتيشن عايز افضل هايبر سكريت با اپلينفتل ارض او استفال وشيذر هیخصر عندي مشابط مجد بزید دیگه هیخصر تي ا Release او اپلينفتل ارض با این پر مت SL if او · بزین او هیخصر تیم ا overtار او او فیلد او ارسل بزید هات وش людей هيخزم دي مساكل نارية عندي في الموضوع عندي طيب الصلاة ببطيطة ديها مهم زي ما قلنا. نعم تبقى لو كنت فيه الصلاة ببطيطة خلائجة أو البلعشة تبقى يصبح عندي sort of dehydration sort of dehydration أو, أو دي انا قلنا بتعديل يبديد دروم الحوية شوف تاع بقر كساسم هيا شوف استيرباز كتير بقر كساسم استيرباز كتير بقر كساسم ماشي هنا يبقى لو انا عندي تخلق لديك افتجاز ولا هل ترز عشان هي قلتني وكان بسيط بس هم تتعديل لهذا الحال. فعنده فيه الهدريشن عنده فيه عملت الهدريشن اللي بدايه قال انت ديه السويس اللي يعني ديه مهيمة عنيه اصفار قام البقر اللي يزوط مدعك قادل من احد كدير كانت ايه؟ كانت فيه الصلاة طب يا عندي فيه الهدريشنة المزايد خصف فيها مشكلة فيه الهدريشنة المزايد بمتبسلة دي بتضرب بكتيريا البلايدي في الحساب انا لما فيها لما في <يصرية> في فيها لما البكتيريا والبكتيريا فيها إذن هون يحتاج sufficient digestive enzyme فإذا ما حصلت لي sufficient digestive enzyme يحصل إيه؟ يحصل إن الكربوهيدرين الضبور أو ميك ده يتحول لي إيه لأكي الأسف يتحول لي إيه لأكي الأسف والأكي الأسف ده نوع كسموتيك الفيرت والكسموتيك الفيرت يسحب الخلوة من, من البصرة اللي انت مستشى ويعمل لي سمير دريجة في الدول بورنا اهمان که دوالتی می‌بینیم که همه‌شان آن می‌گویم که یورگوی علمی بشری که خود را کار و نه بیاب ادغام کننده است. آن ادغام طيب الخطوه التانيه بقى كويس ده هيؤدي الى failure of digestion وبالتالي foundation of lactic acid اللكتيك اسيد ده اللي هو المنتج في سحب الfailure of digestion البوست اللي انت بتسوي سنثيزه نوع من التاير هيعمل نوع من ايه نوع من التاير طيب لما يحصل كده failure of biosecretion failure of biosecretion yes, I believe yes, I believe that cholestasis I think cholestasis there cholestasis or failure of biosecretion or direction of the body of the exactly. I have something or cholestasis is there هتحصلني نوع من جونبس يسموه Obstructed Jones وذا يحصلني إذا ضرب على الكون بايل أو الصيف أو الانترهيباتيك بايل دقس نتيجة دي في الدقوة أي بروسس هتعمل لي, لي أن البايل في الدستان وبالتالي هيحصلتي عندي مشاكل ايه المشاكل المتسرده في متسرده هيحصل لي دي الرساله دي اوستراتيك جونز اوستراتيك جونز هيحصل تي جونز نبدا كده كده الكلام ده بيبقى عقاقه الناس اللي عندهم لو واحد عنده سانترياتيك خامسه غيره لو بيحصل عنده التيرت بتضغطي على الكومبايلر طيب لما باينزل بيحصل له ويحصل لي ارتجاع او بالنسبه عندنا ليبر ديزيت لما ديز ديز على الطايب ويحصل لي يحصل فيها السوليوشن في بايت كيس سانشانا ستوري ده شكلها كده على على كل السيستم ديشن البروجرامات كتير بايسترا كانت سكرتير حصل لها ايه حصل لها خوشك استنى خذ الدستم خد استمك بقى عشان شغل واخ على الاستراجه في قسم النصا هذا في secretary is on call the of I'm فهذا الدالة عشان على كمبل لي على, إذن هي على اللي هي the أو the motor على the طيب هي بقى في أي فهنا هو جديدة. تعكسني لو أنا عندي حصل من تجربات مدرنات أو مختلف. هيحصل هایصابی انعکاسی علی فایوان بیصورف حرف بیصورف علاشنا درون کت درون کت این درون کت دیو درون گه الشيل المهم صح شيل المهم بيقطع بسرية بيقطع وبعد كده تقدر تعمل إذا ما يكون خلاص إذا تاني عشان خاطر اللي صلاة شور وتبيلع بقى كده كويس طب الحاول نعمل الإمبديشن أو الحاول نعمل شور وباريتكشن تام بخش نور بالكنترو يحرق الكربون في التحكم إذا هيعسر هيعسر عن كنتر شيلن عن عملية إيه؟ عملية روميش عن كنتر روميش هلا يعسر في الحيوان أو الصندوق تجينا صاحب الحالة مشتيمة إيش جاكو من تصير كنتر يقول إحنا بلدنا في حياة نزيد فرص موجود على الأرض أو الحيوان أو الصندوق أداية المانجر مليان صلايك أداية المانجر مليان صلايك أداية المانجر هذا السنترول موقود على طول فاعرة في Loss of control of the data هو some degree ايه هي؟ تختاري على حسب الحالة والخسر اللي Loss of data specific control Loss of control والتالي مش قادر اتحكم في الشورب ماتيريال او شورت بارز او بولز في النيموهيد ده فديس برو في كاتب اول عليه اول عليه دروب بارز او يا ان كنترول ان كنترول دروب با او بولز تو تو و ده يحسن لهم حالات الأكتب والسلوس تذكره حالات آآ أه... سترونك حالات دروتين ترونكولايتس آآ ممكن نفس لك آآ أه... آآ معارضين مثال جعلت خاصة في خاصة في بيجيرستيب ويجيزت الدستانشن تحصل للكلام تانية اه مش قادر يدر مش قادر يدر كويس نتيجة دي الصلاعية نتيجة دي سيكريتلي ونتيجة خوتيلي اه يحصل اكتا الكلام يحصل لو انا عندي مثلا خلال زي ما قلنا أبو بيزا سنداشن أبو بيزا اقول سيكريتلي و خوتيلي طيب اغلب تجيئة تلاقي التنفيق بقى في الاموبيزة عمليت في بريزة خلاص؟ عمليت لي مباشر وقصد Loss of Motility أو في الاموبيزة وما فيش حركة خالص وفي الكنتبس بقى بقى رابر ضارف فاكيريا رابر ضارف فاكيريا Loss of Motility ففي ده ااا في ضروره البنك اعدت ان ده البنك تعترض النتيجه دي على خالص طيب بالنسبه يحسن تبعشن من الضدار والمجدد وذلك نوع من الكل هاي لحسكين ترجمت طيب طيب فلنجد فنكشن تعتقد كمان تتكتل على حالة من هي ابدل تي اوزي ميبروكروز ابدل تي اوزي ميبروكروز دي اوزي ميبروكروز ده كان هو التطبيقيه كبيره جدا في ذا بروجكت هدف ذا بروجكت ده انك انت الجديد على في انواع وبالتالي اللي في وبالتالي وفي النهاية اللي بتكسب ده بيعمل الاول ان هوت كود بتاع الفلورا نوع اول من الريستد في الصقر انا قصدي الريستد في الصقر على البروتكت بيعتمد على الزون سيجريشن ويعتمد كمان في الكونباكت ستور على الرساله دي اكتيفيتي مواجه في دورته ده وأي كذا استمرس شريعة بلو ترديشن مفادها كذا على على على أو حتى سنة لا لا في مش طب <laughs> كده <laughs> مشكله على ارتفاع ضروره اننا نناقش الثلاثه يعني اننا او ننتقل في على <تصفيق> <تصفيق> بتعتمد <بان بدأ> على <تصفيق> <صار لعبة>. <تصفيق> <تصفيق> كل كنت بجانبت المدينة أكبر كنت بجانبت أخطاب الطفل؟ أفضل، بحاجة في التناسة معاكسة بين الأخطاب الطفل والمدينة أخطاب الطفل، والمدينة أخطاب الطفل، في توزيعها حالات استنتاج دي لوجيك في الدرجه دي اعرف اعمل افتراض افتراض اول زي وبالتالي في من ع به بارئه عليك وeday انه اعتمد علي با او اولی وبيعكس على هذه الديت في الطول ده في ترنت او لو ادري الديت دول رسيا لكن, لكن على هذا فيها في في في نتيجة في فيه نتيجة سیکریشن کار کرای و همکلیک اتصال به انفرادی صورت مشكلة. لكن عن دير مستقبل دراسة هذا الجانب أو دير هذا الجانب بس بطل صعيد من الكريبسات نتيجة دير مستقبل دراسة الورد نتيجة دير تقلل ليه؟ بتطكس او بتطكس بتعمل ايه؟ بتعمل لي برشهه دي بالتاكس اير ترانسبورت اولي ادشن بيت لوجنيس سايكل ديزاين تزود لي شركه طاقه كل رعي ويقلل ابسوبشن اوف صوت وكده يعمل لي ايه؟ أي نور؟ هذا الطريق، هذا الطريق. بس بس؟ أو ماشول؟ ماشول ماشول صح بنعرف هذا الشيء. فيها distraction. distraction. دي بقدر تطرسها من دي. دي بس في حالات الكريبة الجرية في حالات في الأسترو ويروس الكورونا ويروس بردو ويروس كل ديال ويروس ويروس ويروس ويروس يحسن إيه؟ يحسن استراشن هاده بيش بطولة سائر سائر سائر سائر أسر هيا ستأخصون سائر؟ مش يحسن تأخصون صنقة الكباسيق قاعدة التساني السائر أدل إلى حاجة دي وبالتالي حنا نفهم إلى بس ما هتخل بسم الله اكش بلايه نسف بس؟ ما بلايه نسف اللي هي تحديد نوع من الطريقة الزميين كي سميه اكسيك متل دا ايه؟ انا عني كي ستريك بولو فيه فعن في هذا بديك، فعن في بديك، وفعن فيني. يو واحد، أنت زي ما اللي يعني بي نبصر مية بي نبصر البيس ان انفلس يشرب البيس لو قاعدين علوه بصدق الفيل لما تبصد الفيل انت خذت منهم وانت خذت لكيلة سلقص صح؟ نظم لانهو عبيد يتخذينه ايه ازمونة بايدك قلدي يا لا ايه لا ازمونة بصدق الفيل عشان خاطر اتساوي يمكنك بصدق والمية داخن همتی رقم 1 انا عاوز في دي اكسبور والكلام في فانش صح خلاص دي أو نتيجة دي ها؟ <تصفيق> نتيجة دي عوضي الجاستر ها؟ نتيجة كمان حالا يسمونها إلى برنيات دي عوضي تشكو تشكو تشكو بالكبير هنكلم دولة تراجع زي أسر لما قلنا تدي في سيتا فون دي عاليه ده نقطه في انس سيتا لاجل التوكس في غرفه الانترفرور فعامل في سيتا في عند حصل ستنغ ار او كي ديتا فات بارس ديتا بالانس نفس عندي بس سوتش او ان ديتا اللي ده بيسقوا ده الموديل الموديل ده دها نبص على المستوى المستويات الصينية. طيب ده ده. لما نبدأ نشوف اللي بيفتح الديريج اللي نشوف اللي بيفتح الباستر اللي بيفتح الديريج. هنبدأ نشوف ده. على كيف تعرف تنسينها؟ إذا حصل في فيه عندي دستور 60 استاذ كلية. اللي هو بتحاسبه. هيحصل لي حالات فيكتور خاطئه وكنت طالب بيها مننا ار تي بدل من اورسا عارف... عبا... دائري يعني اطفال gefحان... terms... في شركه الفاش على ما بيجي ها فاهم ليه؟ ايوه فاهم انت كده ليه ليه دي باستر الكيريت الباستر بيرنيابيل حصل دي حالات فيكتور ليه حصلت فيكتور حصل ان هذا نتيجه ليه الفلاب هايجن التيش اللي هنستخدمه، تسموه درجة R، بس حديث تكلموا عن التيش، عمل التيبلات زيادة، تكلموا شوي أكثر في التيستين، عمل تيرو أحمق، صار كرس أنا طول طيب إني صار رساله من في حالات في شمال الدكش وجود قوات جدا بوض طب وده دي بقى اصلا كانت دي اول حاجه ودي التاني ودي التالت ودي رابع دي لي على فهمت ولا او ميكانيز تقوض المنتر الثلاث ديش فاق يعطيك على ها؟ اربع ايه هم شونت الستوانسن سيديش الستوانسن ديش الستوانسن اه تابع والله ان شاء الله الله بص <تكلم> <تكلم> لا لا لا لا لا قلبك <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> يا دكتور من البنات تقول له والله العظيم هيقول لها ها <تكلم> سیگنالی داری <سؤال> 12 12 12 12 خلاص تدينه 12 تدينه انا خدت شغله Adenylate cyclase. Zey, Alara Adeni-Toxin adeni Or one cyclase. cylase <laughs> If I have stimulation <laughs> of adenylate And <laughs> Or One-rate-cylase But one-rate-cylase You have to learn that When I say that You the right by the same the state of iron transport by the tool absorption of and the separation of the program the failure of the project of the خصوصا صح في برضايتك ولكن عندما الدوكسين زي حصلت لي على عملية بس بسي ايه طيب ليه يعني سيكريتل سيكريتل يعني ايه؟ بتعمل لك أسيزين محاجزة بسيط ما أسوار أو بروتوزور بسيطة زي سيكريتل عملية حطر. Distraction of Inferno-Cyltic Inferno-Cyltic Utility Instantly Inferno-Cyltic inferno عليه موجودة واربا مش قادة ترفض مش قادة ترفض ماسميه شفان Shrivet of من Absorption وبالتالي التروية موجودة هذا تتخل وعملة تزيد. بس انت دي اورينتشنشن بس دي برينت ونقطه